قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا عل ملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم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 يا عائي اخي كذلك كدنا يوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يسى نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ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 ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين